ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عراض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم